غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نوراً وأمان علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلاً رمضان جل من سواه شهر من جمال حان فيه السعي للفرد وسحان هل ترى أذن في الكون بلال أم هي الذكرار وها رمضان؟ لردي يا روح الحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جديد.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 حنا فيه السعي للفرد وسحان هل تراذن في الكون بلال أم هي الذكرى رواها رمضان موسم العفو أوان الرحمة فرصة العمر زمان العمل مركب يعلوه نور الهيبة قد فيها بالمخمل عجبا من طامع في الجنة فتح الباب ولما يدخلي غردي يا روح ألحان الجلال واسكبي في القلب نورا وأمان علق الأفراح في جد الهلال Nura